ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أرسل نبيه صالحا إلى ثمود فإذاهم هم فريقان يختصمون ولم يبين هنا خصومة الفريقين ولكنه بين ذلك في سورة الأعراف في قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فهذه خصومتهم وأعظم أنواع الخصومة الخصومة في الكفر والإيمان قوله تعالى قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات قوله تعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قوله اطيرنا بك أي تشاءمنا بك وكان قوم صالح إذا نزل بهم قحط أو بلاء أو مصائب قالوا ما جاءنا هذا إلا من شؤم صالح ومن آمن به والتطير التشاؤم وأصل اشتقاقه من التشاؤم بزجر الطير وقد بينا كيفية التشاؤم والتيامن بالطير في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وقوله تعالى قال طائركم عند الله قال بعض أهل العلم أي سببكم الذي يجيء منه خيركم وشركم عند الله فالشر الذي أصابكم بذنوبكم لا بشؤم صالح ومن آمن به من قومه وقد قدمنا معنى طائر الإنسان في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من تشاؤم الكفار بصالح ومن معه من المؤمنين جاء مثله موضحا في آيات أخر من كتاب الله كقوله تعالى في تشاؤم فرعون وقومه بموسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 والخصب والعافيه والسيئه المصيبه بالجدب والقحط ونقص الاموال والانفس والثمرات وكقوله تعالى قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم اي بليتكم جاءتكم من ذنوبكم وكفركم وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة بل أنتم قوم تفتنون قال بعض العلماء تختبرون وقال بعضهم تعذبون كقوله ثم هم على النار يفتنون وقد قدمنا أن أصل الفتنة في اللغة وضع الذهب في النار ليختبر بالسبك أزائف هو أم خالص وأنها أطلقت في القرآن على أربعة معان. الأول إطلاقها على الإحراق بالنار كقوله تعالى ثم هم على النار يفتنون وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اي حرقوهم بنار الأخدود على أحد التفسيرين وقد اختاره بعض المحققين المعنى الثاني إطلاق الفتنة على الاختبار وهذا هو أكثرها استعمالا كقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقه لأسقيناهم ماءا غدقا لنفتنهم فيه والآيات بمثل ذلك كثيرة الثالث إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة ومن هنا أطلقت الفتنة على الكفر والضلال كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك وهذا التفسير الصحيح دل عليه الكتاب والسنة أما الكتاب فقد دل عليه في قوله بعده في البقرة ويكون الدين لله وفي الأنفال ويكون الدين كله لله فإنه يوضح أن معنى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك لأن الدين لا يكون كله لله ما دام في الأرض شرك كما ترى وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله إلا الله الحديث فقد جعل صلى الله عليه وسلم الغاية التي ينتهي إليها قتاله للناس هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واضح في أن معنى لا تكون فتنه لا يبقى شرك فالآية والحديث كلاهما دال على أن الغاية التي ينتهي إليها قتال الكفار هي الا يبقى في الأرض شرك إلا أنه تعالى في الآية عبر عن هذا المعنى بقوله حتى لا تكون فتنة وقد عبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه بقوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فالغاية في الآية والحديث واحدة في المعنى كما ترى الرابع هو إطلاق الفتنة على الحجة في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين أي لم تكن حجتهم إلا ذلك كما قاله غير واحد والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته